أَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينٌ لَعَلَكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْنُ نَزْلٍ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَايِ يَأْتِيهِمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وما يأثيم من ذكر من الرحمن إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.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 فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل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 ففرت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَضَى الْعَالَمِينَ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم، من خلاف ولا أصلب أجمعين. قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين